وجعلنا فيها رواشيا شامخات وأسقيناكم ما أنفرت ويلو يوم إذ للمكذبين إن طرقوا إلى ما كنتم به تكذبون يطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشغر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون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 إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إن